ومهدت له تبهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر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 لَستَيق الذيينَ أُوتُ الكتابابَ وََزداد الذيينَ آممَنُوا إمانَ وَل يَتابَ الذيينَ أُوتُ الكتابابَ وَمُؤمنِنونَ وَلَقول الذيينَ فيِي قُل بِهِمَّ وَلَقُول الذيذينَ فِي قُلُ بِهِم م رَضُ وَالْكَافِرونَ مَذاَا أَرَادَم اللَّهُ بِهذَا مَثَلَ كَذَلِكَ يُضِللُّ اللَّهُ مَيْن يَّشَ وَيَهّْمَ يشَ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ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 وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كأنهم حمر مستنفرة ثرت من قسورة بل يريد كل مرء منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة